والجعل هو التسمية لأن الجاعل يسمى جعلا لمن يعمل له عملا فهي مشتقة من الجعل يعني مما سمي وإما أنها مشتقة من الجعل بفتح الجين بمعنى الإيجاب يقول الإنسان جعلت لفلان كذا يعني أوجب على نفسي له كذا جعلت كذا يعني أوجبت وتطلق الجعالة على المجعول هو الجعل اللي هو الجعل يعني أقول مثلا من فعل كذا فله كذا هذا الذي قلت إنه يعطاه سما جعلا ويسمى جعالة فجعالة بمعنى مجعول لكن المراد هنا هي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة الأصل في مشروعية الجعالة قول الله تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم فقوله ولمن جاء به حمل بعير هذا نوع من الجعال من رد هذا الصواع المفقود له حمل بعير وهو شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه هذه قاعدة المذهب وجمهور العلماء على هذا الأصل وعند الشافعية شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى شرعنا بموافقة فبناء على هذا يكفي هذا الدليل عندنا للدلالة على مشروعية أو على جواز الجعانة ولكن جاء شرعنا أيضا بموافقته فكانت مشروعة على كل قول إن أتى شرعنا بموافقته وهو ما في الصحيح من حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الرجل الذي كان سيد قومه فلذغته عقرب وكان أبو سعيد رضي الله عنه مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا قالوا هل عندكم من راق فقام رجل منهم وقرأ الفاتحة فكأنما نشط من عقال الحديث المعروف وأخذ هذا الجعل الذي رصد له وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فكان هذا دليلا على مشروعية الجعالة والجعالة كما يقول الفقهاء نوع من أنواع الإجارة لماذا؟ لأنه يقع العوض فيها في نظير العمل تعمل عملا وتأخذ عليه عوضا في مقابله ففي مقابل النفع المبذول يأخذ الإنسان عوضا فكانت نوعا من الإجارة لكنها تخالف الإجارة في أشياء منها أن الإجارة عقد لازم والجعان عقد جائز ما الفرق بين اللازم والجائز تبقى لنا مرارا أن اللازم ليس لأحد الطرفين فسخه وأما الجائز فلكل منهما فسخ قد يكون جائزا في حق واحد دون الأخر فإذا قلت هذا عقد جائز من الطرفين يعني لكل منهما أن يفسخه يعني أن يلغيه عبارة يفسخه هذه يعني عند عامة الناس قد تكون مستغربة لكن انتم لستم عاما انتم طلبت علم لابد ان تعرفوا تعبيرات الفقهاء. فالفسخ بمعنى ايه الالغاء الابطال لكل منهما يفسخ هذا العقد عقد جائز فسخه الجاعل او فسخه المجعول له من حقه بخلاف الاجارة ليست عقدا جائزا بل هي عقد لازم فاذا عقدت معك عقد إجارة واجر بيتك لمدة سنة مقابل مبلغ من المال فليس لك أن تقول بعد شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا أريد بيتي بيتي وأنا حر فيه أقول لك بيتك وأنت حر فيه قبل إيه قبل العقد بعد العقد لمدة سنة لمدة الإجارة ليس لك فيه حرية لأن نفعه صار ملكا لي أنا الذي استاجرته أنا, أنا المستاجر ملكت نفع هذا البيت وكذلك ايضا ليس للمستاجر ان يقول انا رجعت في الاجارة واريد ان اخذ المال الذي دفعته. نقول لا ليس لك ذلك حتى لو رجعت وتركت السكن فان المال صار من حق المؤجر عقد لازم انما الجعالة كما سيأتي عقد جائز لكل منهما فسخه منهما دا يعني ايه الجاعل والمدعول له فهذا وجه ثانيا من الفروق ان العقد في لا لابد ان يكون على معين يعني كل من فعل كذا فله كذا في الجعالة لكن في الاجارة لا الاجارة لابد ان يقع العقد على معين اقول ايها الشخص الفلاني انت اجير عندي لانجاز العمل المعين اللي هو كذا وكذا فالعقد مع شخص معين لإنجاز عمل معين أو في وقت أما الجعالة فتصح مع غير معين وتصح مع جهالة المدة أيضا فأقول في الجعالة من فعل كذا فله كذا من فعل يعني من بنى بيتي من خاط لي ثوبي من رد ضالتي ليس شخصا معينا لو فعل هذا زيد أو عمر يستحق ال الجوع، لكن الإجارة لا، الإجارة لابد أن يكون العقد مع معين وعلى شيء معين. أقول تبني هذا البيت الذي صفته كذا، أو تخيط لي الثوب وصفته الخياصة كذا وكذا. الجعل لا لا يشترط، قد أقول في الجعل من خاط لي ثوبي فله مائة جنيه. فبخاطه إيه جُبّة ولا قميص ولا سروال أي شيء أي خياطة. في الجعل صح، لكن في الإجارة لا لابد أن يكون شيئا معلومة ماذا تريد أن نخيط هذا القماش نعمله لك جبة ولا نعمله غير الجبة يعني ما يتفق عليه بين المؤجر والأجير إنما الجعالة العقد يصح فيها مع معين ومع غير معين وعلى معين وعلى غير معين هذا أيضا من الفلوث بينهم أيضا من الفلوث أن في الجعالة يجوز تقدير المدة والعمل معا أن تقدر المدة، كأن تقول: من خاط لي هذا الثوب في يوم كذا، فله كذا. فتحدد المدة والعمل، تقدر المدة والعمل في وقت واحد. نما الإيجار لا يجوز لا يجوز فيها ذلك. فهذه الفروق بين الجعل والإجارة فيوم أوسع إذن الجعل، ولهذا من الفروق أيضا وسيأتي أن الجعل تصح على عمل. يختص فاعله أن يكون من أهل القرب يتعدى نفعه بخلاف الإجارة سبق لنا في الإجارة أنه لا يجوز أن يأخذ الإنسان أجرا على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرب العبارة دي موجودة في كتب الفقهاء يختص أن يكون فاعله من أهل القرب يعني أي يختص أن يكون فاعله من أهل القربة سبق شرفاه في الإجارة يعني يختص أن يكون فاعله مسلما لا يصح أن يفعله غير المسلم بخلاف غسل الميت ممكن يغسل الميتة كافر صح نما الإجارة في الأعمال التي يختص أن يكون فعلها مسلما لنشرط فيها النية ونية التقرب إلى الله عز وجل إذا لا تجوز فيها الإجارة مثل الأذان وتعليم القرآن وإمامة الناس والإفتاء والقضاء هذه لابد أن يكون فعلها مسلماً والأعمال الصالحة القربات التي لابد أن يكون فعلها مسلما إما أنه يتعدى نفعها أو لا يتعدى نفعها يتعدى نفعها من يتعدى نفعها من في المفعول بتاع يتعدى يتعدى فعل فاعله فاعل نفعها مفعوله فاعله يتعدى نفعها فاعلها عمل يتعدى نفعه فاعله وعمل لا يتعدى نفعه فاعله صلاتي وحدي منفردا يتعدى نفعه فاعل اذا نفعه الفاعل لو هو انا ولا لا يتعدى لا يتعدى صلاه ليا انا ليس لأحد لي صيامي اداء زكاة المال كل هذا لا يتعد نفعه فاعله لكن إمامة الناس في الصلاة يتعد نفعه فاعله لأنه أعمل لمصلحة المأمومين المأمومين منتفعون بالصلاة خلف الأذان إعلام الأذان هو إعلام طب أنا عارف أن الوقت دخل لما أذنت ما فائدة الأذان أن أعلم الناس بدخول الوقت إذا الأذان مما يتعد نفعه فاعله تعليم القرآن غير قراءة القرآن قراءة القرآن لا يجوز أثل العوض عليها لا جعل ولا إجارة إن قراءة محضر نفعها لي لكن تعليم الناس القرآن عمل يتعدى نفعه فاعله ويخصصا يكون فاعله من هذه القربة الإفتاء أنا لو نشنة يعني لكن مثال أن هذا الشخص لو نظر في الأدلة يفتي نفسه لا يحتاج أن يفتي كون يفتي الناس هذه الفتية يتعدى نفعها للمستفتي فلا يجوز أخذ الأجر على الفتية ولا على القضاء إلى آخر كل عمل يختص أن يكون فعل من أهل القربى لا يجوز أخذ الأج عليه سواء كان يتعدى نفعه ولا يتعدى نفعه أما الجعالة فيجوز أن يأخذ الإنسان جعلا على عمل يختص أن يكون فعل من أهل القربى إذا كان يتعدى نفعه وأما إذا كان يتعدى نفعه فلا يجوز قد صار عندنا تقسيم الآن عمل, يتعدى عمل يختص أن يكون فعله من أهل القربى ولا يتعدى نفعه كقراءة القرآن وكالصلاة غير الإمام والحج والصيام فلا يجوز أخذ عوض عليه لا أجرة ولا جعل ولا رزق من بيت المال في كل الأحوال لا يجوز أخذ العوض عنه النوع الثاني من الأعمال اللي يختص أن يكون فعله من أهل القربة لأن فيه أعمال لا تختص أن يكون فعله من أهل القرب ليس دخلت معنا في التقسيم النوع الثاني عمل يختص أن يكون فعله من أهل القربة ويتعدى نفعه فاعلة كالإمامة وإقراء القرآن وتعليمه وتعليم الفقه درس فقهه هذا الدرس مثال لما تعدى نفعه ويختصن يكون فعل من أهل القربة هل يجوز أخذ الأجرة عليه؟ نقول لا يجوز أخذ الأجرة عليه ويجوز أخذ الجعالة والرزق من بيت المال والوقف الموقوف على من فعل هذه الأفعال فلو قال قائل مثلا جعلت وقفاً على معلم الفقه الحنبدي ربنا يرزقنا من فرش نقول نعم فيجوز للمدرس غنيا كان أو فقيرا أن يأخذ لأنه في الشرق وقال لمن درس الفقه أن يأخذ من هذا الوقف وهكذا كان يعيش كثير من أهل العلم من قبل الأوقاف التي تبذل لهم ولطلبة العلم ونحو هؤلاء طيب إذا كان رزق من بيت المال عطاء من بيت الماش بيت المال المسلمين يصرف لمصالح المسلمين ليس أجرا هذا أيضا كان يعيش عليه الناس من قبل أو كثير من الناس في أزمنة عزة العلم وأهله فيأخذون رزقا من بيت الماش عطاء من بيت الماش فهذا يجوز, يجوز, فيما لا يتعدى. يجوز فيما يتعدى نفعه ويصفى أن يكون فعله من أهل القرب الثالث الجعل قال قائل من درس في مسجد سيد المرسلين أي مادة من مواد الشريعة نعطيه في الدرس مبلغا من المال كذا وكذا ليس هو لا هذا جعل للا على غير معين من درس صح فأي شخص يأتي ويدرس علما شرعيا في هذا المسجد يستحق هذا الجعل لكن ليس إيجارة هو إيه؟ جعل أو قال قائل من جاء إلى بيتي وحفظ ولدي جزءا من القرآن أعطيه في مقابل هذا العمل خمسمائة جنيه مش كتير خمسمائة جنيه من تتد في الدروس الخصوصية اكثر من هذا بكثير ول... والإنسان يبذل ماله لتعليم ولدي في المدرس الخاصة وفي الدروس الخصوصية الاف الجنيهات بعض الناس يعلم اولاده يدفع في السنة عشرين وثلاثين الف جنيه في تعليم دنيوي محر ويجي محفظ القرآن الغلبان المسكين يقول له طب يعني حديك في الحصة عشرين جنيه وخمسة عشرين جنيه سبحان الله لأنه لم يعد للناس هذا الاهتمام بتحفيظ القرآن كما, كما كان من قبل إلا بعض الناس لا ما, زال ما زال القرآن عنده هو المقدم في حفظه وفي تعليم أولاده المقصود أنه لو قال هذا لو أن شخصا قال من حفظ ولدي كتاب الله من أوله إلى آخره أعطيته خمسين ألف جنيه يا سلام هذا جعل ولا إجارة جعل فيجوز للمحفظ أن يأخذ هذا المال لكن لو قال له لا خد بالك وأتعالى أنت أيها الشخص تأتيني من الساعة كذا إلى الساعة كذا أنت أجير عند لتحفظ ولدي جزءا من القرآن من يوم كذا إلى يوم كذا مدة مثلا شهر تقولي كل يوم من الساعة كذا إلى الساعة كذا لا عقد إجارة مع معين بمدة معينة الأجر بتاعتك في اليوم كذا أو في الأسبوع كذا أو في الشهر كذا نقول على المذهب لا يجد أن يأخذ محفظ القرآن هذا المال ليه والأجرة لا تبذل في الأعمال التي يخص كنا يكون فاعلة من القرب حتى لو كانت مما يتعدى نفعها فاعلا فأيمتم الآن؟ هذه الفروق بين الجعل والإجارة لكن الجعل في الجملة نوع من أنواع الإجارة قال في تعريف الجعل وهي أن يجعَل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهول. نشرح التعريف وهي أي الجعل إصطلاحا أما لغة سبق أنه مشتقة من الجعل أو الجعل. وهي إصطلاحا في الصلاحية للعلم، صلاح الفقهاء. أن يجعل شيئا من الجاعل الفاعل محذوف والتقدير أن يجعل جائز التصرف أن يجعل جائز التصرف في أشخاص لا يجوز تصرفهم كالطفل الصغير والمحجور عليه لسفهه أو لإفلاسه هذا لا يجوز أن يتصرف في مال صحيح أمواله لكن ممنوع من التصرف فيه سبق هذا في الحجر في أن يجعل جائز التصرف شخص بالغ رشيد غير مفلس ليس, ليس أنك ما يمنعه من التصرف في ماله فجعل شيئا ايه شيئا, شيئا؟ لفظ عام يعم كل شيء حلالا او حراما صح ولا لا لكنه مقيد بانه يكون شيئا متمولا يعني يحلو ان يكون مالا لا صح ان تجعل مذمارا او خمرا او آلت له وتقول شيئا لا يجوز لن يكون هذا الشيء متمولا طيب اجعل كلبا من رد علي ضلتي يعطي كلب بوليسي الماني قيمته 20 الف جنيه نقول لا يجوز له لي. هذا ليس مالا لا يباح بذله في في المعوضات ليس مالا اصلا ولا قيمة له في الشرع بد أن يكون هذا الشيء المجعول متمولا يعني صح أن يكون مالا ما يباح نفعه من غير حاجة كما سبق في البيع. أن يجعل شيئا متمولا معلوما هذا يشترط يكون معلوما لأنه لا صح أن يقول من رد على ظلاتي أعطيه مبلغا لا مبلغ لا نقول لابد أن يكون معلوما طب كيف يكون معلوما؟ يكون معلوما مثل الإجارة برؤية أو صفة إما أنك ترى هذا الشيء الذي جعل أو يوصف لك والله أقول لو ردت عليا محفظتي أعطيك جهاز تليفون جلاكسي نوت 2 وليس آيفون لأننا جلاكسي الهواء ولست آيفونية يبقى أعطيك تليفون جالكسي يشوف الفرحة اللي في حدوها دلوقتي لإن المحفظة فيها كثير فتعرفون جلاكسي بخمسة آلاف جنيه مش مشكلة في مقابل الشيك الموجود في المحفظة اللي هو مثلا مية ألف جنيه من عمليات أبري إيش؟ فأعطيك هاتف جلاكسي نوت 2 ولم ولم ولم ترى هذا الهاتف لكنه معروف وأوصوف جلاكسي نوت 2 خلاص اللي هو مثلا ستاشر جيجا أو اثنين وثلاثين ويكون طليط أبيض ولا أصفر لا يختلف فيه الثمن مش مشكلة. وفي ثلاثة ألوان فيما أعلم لا فرق المؤمن يكون جالك في نوتو. مثلا هذا على سبيل المثال فأنا جعلته لك شيئا معلوما ولا صح أن يكون أقول مثلا لو رددت علي ظلت يعطيك هاتفا طب هاتف يبقى ممكن أن نوكيا يبقى بخس لا ينفعش لابد أن يكون هاتفا أو الشيء الذي جعلته يكون معلوما يكون شيئا معلوما إما بالرؤية هذا الشيء. أعطيك هذا الشيء وتراه وإما بالصف أصفه لك طيب لمن يعمل له عملا معلوما هذا المجعول لهم أركانها ثلاثة جاعل وجعل ومدعول له الجاعل هو الذي يبذل المال والمجعول له هو الذي يقوم بالعمل ليأخذ المال والجعل هو الشيء الذي يدفع يسأل في آخر الدرس أن يجعل, شيئاً أن يجعل الجاعل يعني وجهة التصفف شيئا هذا الجعل ويكون الشيء معلوما لمن يعمل له عملا لمن يعمل له عملا من هذا قول لمن من في قولي لمن هو المفعول له أي لشخص والجر والمجرور في قولي لمن متعلق بقوله يجعل أن يجعل لمن يعمل له الضمير في قولي له يرجع الى الجاعذ لمن يعمل للجاعذ عملا معلوما او مجهولا هنا يصح ان يكون في جهاله انما في الجعل لابد ان يكون الجعل معلوما لكن العمل يصح ان يكون مجهولا لذلك اقول من رد ضلتي فله كذا الضله دي ايه هي معرفش اعرفش وبعدا العهد لكن العقد هي كذا وكذا محفظه سيارة عبد ابق الى اخره طيب من بنى لي بيتا البيت ده ايه صفته يعني تعوده كم دور مش مشكلة من بنى لي بيتا واعطيه كذا ده عمل مجهول ولا معلوم ما هو بيت غير معروف كم دور يعني وعاوز صفته ايه لكن خل يكون شيئا معلوما من بنى لي دورا او, او ثلاثة ادوار هذا شيء معلوم يصح اذا يصح في العمل ان يكون معلوما ان يكون مجهولا اما الجعل نفسه اللي هو شيء مبذول لا بد ان يكون معلوما ولهذا قال معلوما او مجهولا لان الجعال عقد جائز فالجهالة فيها لا تؤدي الى ضرف بخلاف الاجارة عقد لازم بد فيها من العلم المنافر الجهالة في, الجهالة في من منفعش اقول لك من خاط لي ثوبا اعطيته كذا لا تقول لي اخيطه ايه منفعش تقول لي خاط ثوبا ولا بنى بيتا ولا رد عبدا او ضالة كذا مطلقا لابد ان تعين الشيء الذي يعقد عليه العقد. ايضا مدة معلومة أو مجهولة. يصح في الجعالة أن تكون مدة معلوم. من أذن في هذا المسجد لمدة شهر أو في شهر رمضان أو صلى بالناس التراويح في شهر رمضان، ده شيء معلومه. مدة معلوم. شيء معلومة العمل معلوم والمدة معلوم. وصح ان تكون مدة مجهولة. من حرث داري فله في اليوم كذا. يبقى يحرس يوم يومين اسبوع شهر المهم انه في اليوم بيأخذ المبلغ المتفق عليه اللي ييجي يقود لي سيارتي اعطيه في اليوم يتفل. هذا عمل مدة معلومة ولا مجهولة مجهولة اللي ممكن يجي يوم او اكثر فبحسب عمل فلا يشترط بعلمه بالعمل ولا يشترط العلم بالمدة ولكن تشترطه معرفة الجعل. يشترط أن يكون الجعل معلوما، لكن مدة العمل لا يشترط فيها العلم. من صور الجعل أشياء كثيرة في زمننا، مثل ما ضربنا أمثلة من حرس دار من بنى لبيت. كذلك عقد المحاماة. المحامي, المحامي مجهول له، لأن كذا بين المحامي وتقول لو فعلت كذا أعطيك كذا لو لو القضية مثلا، فالمحامي مجعول له في مقابل هذا العمل الذي سيقوم به وقد يكون مجهولا وقد ينفق أموالا كثيرة وقد يبذل جهدا غير معروف اختلاف باختلاف القضايا وباختلاف القضاة واختلاف مهارة هذا المحامي فهذا عقد جهازة كذلك لو أن شخصا قال من حفظ القرآن نعمل جائزة الشجيعية من حفظ القرآن من درس معنا الروض المربع من حفظ كذا. من المتون العلمية نعطيه جائزة كذا وكذا ده اسمه جعال كل هذه من صور الجعال ضرب المؤلف رحمه الله مثلة فقال رد عبد ولقطه من رد عبدي اللي هو آبق أو ضاع أو كذا آبق يعني هارب آبق يعني هارب من رد عبدي أو رد علي اللقطة وسيأتي باب اللقطة للشيء الذي ضاع منك أو ضل منك أعطيه كذا فكل هذه القاعدة كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإيجارة يجوز أخذ العوض عليه في الجعل ولا عكس ليه ولا عكس اشنونا العمل الذي يختص يكون الفعال من أهل القرب اتعدى نفعه يؤخذ عليه الجعل ولا تؤخذ عليه فقل فكل ما جاز في الأخذ العوض عليه في الإيجارة يجوز أخذ العوض عليه في الجعلة وليس كل ما جاز أخذ العوض عليه في الجعل يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة. وما لا فلا. يعني وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجار لا يجوز أخذ العوض عليه في الجعل كالغناء والزمر والرقص مساجر مغنيا لا يجوز طب نعطيه جعلا بلاش أجره أيضا لا يجوز طب عاوزين مش عاوزين يعني عاوزين يعني هم مش إحنا راقص وتأتي وتحيي لنا ليلة فل. تميت ليلة وتميت القلوب معها والعياذ بالله هم يقولوا تحيي ونعطيها أجر لا يجوز فنعطيها جعلا أيضا لا يجوز لأن عمل محرم سواء كان أجر أو كان جعلا لا يجوز أن يبدل في هذا شيء وما يخص فعله أن يكون من أهل القرب سبق الكلام عليه قال خياطة وبناء حائط وكخياط أيضا خياطة غير معينة تخيط ماذا لكن في الإجارة لابد أن تعين الشيء الذي تريد أن يخاف عليه وبناء حائط وسائر ما يساجر عليه من الأعمال يجوز أن يبذل فيه العوض جعال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه فمن فعله رجعونا الضماري إخوان فمن فعله الضمير في قوله فعله فعل الفعل الذي أرصدت له هذه الجعالة فعل الفعل الذي قيل من فعل كذا فله كذا فمن فعل هذا الفعل بنى حائطا أو خاط ثوبا أو رد عبدا إلى آخره بعد علمه بقوله أي بعد علم الفاعل بقول الجاعل بعد علم الفاعل بقول الجاعل من فعل كذا فله كذا استحقه أي استحق الجعل واضح يا إخوة فمن فعل الفعل بعد علمه بقول الجاعل من فعل كذا فله كذا استحق الجعل استحق الشيء الذي الجائزة التي رصدت حيول حنوله فنأتي فانفعله بعد علمه بقوله استحقه ومفهوم ذلك أن من فعله قبل علمه بقوله يتبرع كذا بشيء بحاجة لا يستحق شيئا إلا وسيأتي هذا إن شاء الله إلا أن يكون أذن له فيه أو مثله معد للقيام بهذه الأعمال وأذن له في هذا الفعل فهنا يستحق وسيأتي بعض الاستثناءات لكن هو الأصل أن من فعله من غير أن يعلم بالجائزة لا يستحق شيئا هذا هو الأصل إلا في السثني وسيأتي بيانهما السثني خلينا الآن عن الأصل حتى لا نشوش عليه أنا أقول من رد عليا ضلتي اعطيه عشرة الاف فشخص وجد هذه الضلة بس فكانتش يعرف ان انا عملت جائزة لها ولا سمع بها وبعد ان وجدها وردها عليا علم اني كنت رصدت جائزة عشرة الاف قال له سمحت عزل عشرة الاف نقول له ايه لا يجوز لا يجوز ان تأخذ شيئا الا انا تبرع لك لكن لا تأخذ شيئا من غيري تبرع لماذا لأنك عملت العمل ب... ولم تنوي الرجوع على صاحبه ولم تعلم أن صاحبه قد أعد جعلا في مقابل هذا العمل وإنما يستحقه إذا عمله بعد علمه بقوله والجماعة يقتسمونه والجماعة إذا, إذا قلت من رد كذا فله كذا فقام بهذا العمل ورد عبد عبجة رد محفظتي أو سيارتي فجماعة قالوا يا الله يا إخوانا هنروح بقى عند البلطجية ووضوع محتاج عزوة وهنروح كلنا نجيب العربين لتسرأت دي فهذه الأفعال التي فعلوها يستحقون عليها العوض ولكن يقسم بينهم العشر تلس تقسم عليهم والمئة ألف يقسم عليهم بالسوية والجماعة يقتسمونه لأنهم اشتركوا في العمل فيستحقون الأجل ده, ده في العمل يعمله جماعة أو يعملوا واحد لكن لما يكون قصدي أن كل واحد له مثلا نقول من حفظ القرآن أعطيته كذا يبقى كل واحد يعمل هذا العمل يستحق من حفظ ولدي يبقى كل أو من دخل هذا الدار أو من حضر معنا الدرس اللي هي يظهر فيها قصد التعدد فلكل واحد جعل مستقل لكن في العمل الذي المقصود حصوله بقطع النظر عن القائم به انتبهوا معنا خلنا نستنى مشكل العمل الذي يقصد حصوله بقطع النظر عن من يقوم به المهم العدد يرجع قام به واحد قام به عشرة المهم العدد يجي له فهنا الجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ قصة تمامة إذا علم بالعمل في أثنائه يعني مثلا قلت من بنى لي بيتا أعطيه خمسين ألفا وكانش يعرف لكنه عرف في نصف البناء يبقى نصف الثاني يستحق عليه نصف المبلغ المرصود بس قصة من العمل قد يكون النصف الثاني أصعب من النصف الأول فيقيم يعني لم يقل هو قال قصة تمامه ولم يقل نصف الجعل لأن المقصود هنا يعني ما يقابل عمله فهذا شخص يحفظ أولادي مثلا القرآن ولم يعلم ابتداءا كان بيعمل كده يعني مجاملة ولم يعلم أن أنا قلت أن اللي حفظ أولادي يعطيه عشرين ألفا لكن بعد ما خلصوا حد صبح الإسراء من البقرة لإسراء نصف القرآن اكتشف أن أنا قلت كده فقال خلاص وأنا حكمل البائي في مقابل هذا الجعل فهل يأخذ نصف هذا المبلغ قصته نعم يأخذ قصته لأنه علم في أثناء لكن لو لم يعلم إلا بعد الانتهاء ليس له شيء قال رحمه الله ولكل فسخها أي والجعالة عقد جائز يجوز للجاعل وللمجعول له أن يفسخها بعد الشروع فيها ولكن هناك تفصيل فيما إذا كان الفاسخ العامل وإذا كان الفاسخ الجاعل قال فمن العامل لا يستخبق شيئا إذا كان الفاسخ من العامل هو بعدما سعى وبنى شوية ولا حفظ ولده ولد الجاعل شيئا من القرآن ولا عمل بعض العمل قال خلاص مش عاوز أكمل, ماليش أكمل نقول خلاص لا شيئا لك ليه أنت الذي فسخت ولم تتم العمل وأحقك ده, ده جهدك كنت تنزلت عنه خلاص الحق, الحق له لا يعدوه وأما من الجاعل الجاعل قال من بنى لي بيتا أعطيه كذا أو من حفظ ولدي العشر الأخير من القرآن أعطيه هلف جنيه بعد كده قال خلاص الورد خسار فيه اصلا وانا مش هتفعله حاجة هو طفل غبي ولا يصلح معه الى اخر بقى اللي الناس ممكن يعمله فالراجل جاي اصلا المجعول له بناء على هذا الجوع وبعد ما حفظ جزء من ثلاثة الاجزاء الاخيرة لا الراجل يقول له خلاص احنا مش هنكمل فيستحق ماذا استحقوا قصة هذا الذي قام به الجوع يعني جزء من ثلاثة أجزاء ومن الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة عمله اللي هي أجرة المثل لكن لو قال لك لا والله هذا الجزء الأخير ده يأخذ جهدا اكثر من الجزئين لان لسه الطفل في البداية لسه مع من نشتليين وبالتالي هذا يحتاج الى جهد اكبر فمثله يكون نصف الجهل نقول له تأخذ نصف ولا تأخذ ماكش غير التلت لا يأخذ النصف لهذا قال أجرة عمل يعني اجرة مثل عمله يعني مثلا خليها في مثال في البناء مثلا والله من بنى لي هذا الدار هذه الدار ثلاثة ادوار اعطيته خمسين ألفاً الدور الأول بقى وحيعمل أساسات ومشاكل كبيرة وحفر إلى آخره بعد الدور الأول وقتهم مش هنكمل خلاص أنا بدأ لي أن أكمل بناء الدار قال له خلاص بديني مقابل ما بذلت لك من بناء دار من بناء دور في هذه الدار قال لي التلت تلت الخمسين قال لا دا مثل هذا العمل الذي قمت به دا النص مش التلت دا خمسة من خمسين دا خمسة وعشرين ألف من خمسين ألف لا الدور الدورين سهلين لكن الدور الأو الأرض هو الذي فيه الإشكالات والتعب والسهر وبذل الجهد وجاء أهل الخبرة فقالوا نعم فعلا هذا الذي قام بي استحق به نصف العوض مع أنه بنى دور من ثلاثة فيعطى ثلث الله يعطى النصف يعطى النصف وجرى المثل مثل هذا الشخص يأخذ كم يعني في مقابل نعم هو ليس المراد الجعل أصلا هو المراد العمل يعني نقول هذا العمل الذي قمت به كم, كم قيمته خلينا نفرق فرقا أوضح من هذا احنا العقد بعد أن ألغي من قبل الجاعل اتلغى العقد خلاص ورأش في عقد لكن عندي عمل بذل من قبل العامل العمل له هل له قدر يقوم بالجعل لا الجعل هذا ننسى تماما ملناش علاقة بيه وانما انظر في مثل هذا العمل كم يساوي يعني اأتي لكم بمثال واضح جدا في هذا انا قلت لشخص لو بنيت لهذه الدار سأعطيك خمسين الفا ثلاثة ادوار وبعدين بعد دور قلت له انا الغيت هذا الشيء مش عاوز اكمل بناء قال له شوف انا وفيت على خمسين الف لانك راجل قريبي او جاري او بيني وبينك علاقات من قبل لكن لو كنت رأى الكلام ده الغيرة كنت أخذ في الدور الواحد 50 ألف يعني 150 ألف في الثلاثة أدوار وفعلا كان هذا كانت هذه أجرة مثله أقول له لا أمر إيش دعوة أنا أعديك تلت أو نصر 50 ألف ولا يأخذ 50 ألف كلها يأخذ 50 ألف كلها ليه لأن أجرة مثل العمل لا علاقة لنا بنعود. لا نظر لنا إلى الجعل انتهت قضية الجعل أصلا ونحن الآن نقيم عملا مثله مثل هذا العمل من هذا العامل كم أجرته لو كان أجيرا قد تكون أكثر من الجعل كله وقد تكون أقل قد تكون نصف أو ثلث ليس لنا نظر إلى الجعل وإنما النظر إلى العمل واضحة يا إخواننا هذا معنى مثل عمله أجرت مثل عمله نعم نعم أجرت لأن انتهى العوض صار وجرة في مقابل العمل وليس لنا علاقة, علاقة ولا نظر الى الجعالة واما اذا الغي قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل اذا كان بابد ما يبدأ في اي حاجة خلاص ليس هناك عمل حتى يقابله اجر طيب هل يلزم الجاعل ان يعلمه او ان يستأذن العامل في الفسخ وهل يلزم العامل ان يستأذن الجاعل في الفسخ لا إحنا من قبل عدة مرات أن العقد الجائز لا يشرط فيه رضا الطرف الثاني، ما هذا معنى جائز أصلاً؟ إن من حق ان نفسه في اي وقت. وحين اذا إذا لم يشترط اذنه فلا يشترط علمه لقاعدة ايضا كل من لا يشترط اذنه لا يشترط رضاه. كل من لا يشترط إذنه لا يشترط رضاه مش علمه، إذنه هو العلم. لكن كل من لا يشترط اذنه لا يشترط رضاه كمن يبرئ مدينة من الدين. لازم نروح على المدينة له والله أنا أبراهو من الدين ونقول خلاص يصح الإبراء وإن لم يعلم يصح وإن لم يعلم. وكان رجلي يطلق امرأته هل يشترط إنه يعلمها إنه يطلقها لا ولا يشترط أيضا أن يستأذن لو سمحتي إذني أن أطلقك تقول له لا مش أذن مش ما على كده لا خلاص ضاع الحق لا وإنما يطلقها وإن لم تعلم طيب الرد الرجعة يعني طلق امرأته وهي في العدة من حقه وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ففي أثناء العدة رجعها وهو يريد الإصلاح لا يريد أن يذلها قالت له لا أنت ما قلت ليش وجاء أبوها يقول له نعم وأنا بنتي انت رأيها في الشرع تطلقها وبعد كده رجعها لي من غير ما ترجع لي لا لازم تيجي عندي تاني وتستأذني وتتحيل عليا نقول والله كلام ده امتى اجيلك وتتحيل عليك قبل ما اجاوزها اطلع وبعد ما العدة تخلص وانا جئت اليك واريدها وهي تريدني فليس لك انت منعا انما تيجي تقول لي تستأذني وتتحيل عليا في العدة ده انا احقه في ذلك وبعودة انا احقه برديهنا في ذلك فلاكش انت كلام اطلع في الموضوع فالبنت مالت على ميل ابيها وقالت لا انا مش هرجع لك وانت ما ستأذنتنيش وقال له غصبه عنك هترجع شئت يا مبيتك انت زوجتي ولو ما رجعتيش ما تكيش نفقه انك الان ناشد ونع... ونجيبك بقى بيت الطاعة الى اخري لكن في النهاية ليس لك ايها الوالد ان ترفض ليس للزوجتي ان ترفض عرفت ما عرفتش رضت ما ارضتش للزوج أن يرد أن يرجع امرأته في العد هذا مثال القاعدة لكل من لا يشترطه علمه لا يشترطه رضاه كذلك هنا قال ومع الاختلاف في أصله أي ومع الاختلاف في أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل اختلاف في أصل الجعل يعني واحد بعد عمل العمل راح للشخص صاحب العمل يقول له هاد بقى الجعل الذي كنت وعدتني بأذن أصلا ما قلتش في جعل اختلفوا بأصل الجعل القول قول من قول الجاعل لأنه هو ينكر والبيانة على المتاعي واليمين على من أنكر ولأنه لا يلزم شيء إلا بإقراره عندك بيانة عندك شهود لا خلاص ما فيش. أو في قدره يعني قال له أي وصيح في جعل قال له خلاص بها هذه الجعل اللي اتفقنا عليه عشر ألاف قال له لا أنا كنت قلت خمسة مش عشرة العامل يقول عشرة والجاعل يقول خمسة فالقول قول الجاعل حيث لا بينة تدل على صدق المدعي اللي هو الجاء العامل فإن القول قول الجاعل والأصل براءة ذمته قال ومن رد لقطة أو ضالة هذا عمله أو عمل لغيره عملا بغير جعل يعني وبغير إذن لم يستحق عوضا واحد عمل لك ولم, تكن ولم يكن هناك جعل لهذه الخدمة ولا تأذنك عمل كده من, من نفسه فهل يلزمك أن تبذل له شيئا لا يلزمك حيث قام بهذا من غير جعل ولا إذن قال الفقهاء إلا أن يكون العامل معدا لأخذ عوض في مقابل هذا العمل واذن له المعمول ان يعمل هذا العمل فله اجرة المثل مش عوض له أجرة المثل لان العرف يدل على ذلك مثال هذا ده شخص ترزي فتح محل فمثله لا يقوم بالخياطة الا في مقابل أجرة فما تجيش والله ده هو خياطة لنا كنت هلأت معاه على جعد ما قلتش من خاطى لي فله كذا مش انت اجدته الثو وأذنت له أن يخيطه خلاص حتى لو لم تجعل له جعلا فإنه يأخذ أجرة المثل صحيح دي مش جعله لكنه أجرة المثل طيب خلينا نضرب مثالا يحصل كثيرا واحد نزل من باب البيت أو نزل من مصلحة حكومية أو من وظيفتي فوجد العامل مسح له العربية وموقفه المسحات عشان يقول له إيه العربية منسوحة إيه أحيان من غير ما يمسح المهم هو موقفه المسحات بتاع العربية يلا يا الله شيخات الـ الـ أجر مسح السيارة هل يلزمه أن يرفع على الأجرة لا أنا لأقلت لك اعمل ولم تستأذنتني صحيح أنت أعادت نفسك لهذا لكن لم أأذن لك لكن لو أنا شايفه بيمسح وقاعد جوا العربية وهو قدامي وعمل يمسح الإزاز من أول وآخر ويجي قدامي ويحك أول عشان يقوليني أنه بيمسح إنها في الإزاز اللي وراء بيكاروت شوية وانا شايفه ساكت لتمرت له ولا قلت له لا هو قاعد عليه بعد ما خلص واجم دور العربية وماشي شوف النذالة نقول يلزمك ان تبدو طبعا يلزمك ان تبدو هو اعد نفسه لهذا العمل وانت اذنت له العرف يقول ان السكوت عن هذا رضا واقرار فيلزمك ان تبدو له اجرة مثلة تديله المبلغ اللي مثله يأكله ويختلف باختلاف المناطق يعني شيء عرفي إنما أنا أقول له لأ وهو مصر يمسح يا عم لأ وهو مصر يمسح ما أنت شيخ بقى فلا يلزمك أنت أبدو لا لا لأنك لم تأذن وبعض الناس قريبا واحد مسح لي السيارة وبعدين بقول لي يا شيخ عليك عشرة جنيه نصيبه بتاعتين عشرة جنيه دي قال لي ان انا مسحت لك العربية بتاعتك قلت له انا اصلا لو غتلتاني من بره وجوه تاخد عشرة جنيه مشتلا لكن انت مسحتها من بره مسح مش غتل وقل لي عشرة جنيه ورجل مصير انه له حق في عشرة جنيه لانه مسح السيارة من بره طب باي حق ان تأخذوا هذا انا ممكن تدينه عشرة جنيه بس ليس على سبيل ان انا ملزم بكده انا ممكن أديه لك كده يعني ايه صيانة لعرضي من ان تقع فيه مثلا لكن انا اديك عشرة جنيه يعني. وانا قلتك شمسح فلنزلت ايتها امسوحة مثلا ولم اذن لك واصلا هذه ليست اجرة المثل اذا المثل جنيه اثنين جنيه فهذا مثال يعني ضلطت لانه حصل معي قريبا المقصود ان اذا لم تأذن له فلا شيء واذا اذنت له وكان قد اعد نفسه لذلك فياخذ اجرة مثله استثنى. إحنا مسألة واستثنى المؤلف رحمه الله مسألة اخرى فقال الا في تخليص متاع غيره من هلك فله أجرة المثل ترغيبا يعني كمن ببحر وانقذ هذا المتاع من الغرق او انقذه من سبع اسد او ذئب سأكله مثلا او انقذه في فلا في صحراء يضيع فيها هذا الشيء فتنقذ متاع تنقذ دابتك أو استنقذ مالا من أموالك ورده إليك فله أجرة مثله وإن لم تأذن له في هذا ليه لأنه يخشى هلاك هذا الشيء ويخشى ذلفه على مالكه فالشرع يرغب الناس في استنقاذ الأموال ومن أجل ذلك يأخذ هذا الذي استنقذ المتاع من الهلك يأخذ أجرة المثل حتى لو ما كانش هناك عقد بينهما ولا اتفاق ولا إذن ولا شيء ولهذا لو احنا مثلا في سفينة وغرقت السفينة أو انكسرت فجاء بعض الناس فاستخلص الأموال قبل الغرق تقوله شكرا جزاك الله خير وتمشي نقول لا يلزمك أجرة المثل لنستنقذ مالك من هلك. بخلاف العمل اللي هو ليس فيه هلك وهو تبرع منه وليس بينكم إذن والاتفاق فحينئذ لا يلزمه لا يلزم الإنسان أن يدفع شيئا واستثنى المؤلف أيضا مسألة أخرى فقال لا قال معذرة في نفس المسألة اللي هي إلا في تخليص متاع, متاع غير من هلكة نعم استثنى مسألة ثانية فقال دينارا أو إثنى درهما عن رد الآبق هذا مش لا يرجع إلى تخليص المتاع من يرجع رد فقط يعني إذا الآبق هو الهارب وقال الثعالبي في فقه اللغة وسر العربية إذا لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل وإلا فهو هارب لكن لو كان ماشي ذهابه من غير خوف ولا كد يقال له آبق لكن لو كان من خوف فإنه يقال له هارب هذا تفريق قاله السعالي رحمه الله لكن مراد الفقهاء هنا بالآبق الهارب أبق العبد يأبق ويابق فهو هارب ابق فهذا العبد هرب من سيده فرده شخص إلى سيده من غير اتفاق ومن غير شيء جرى بينهما في ذلك فيأخذ ما أعد إذا كان في جعل وإذا لم يكن فيه جعل يأخذ دينارا او اثني درهما والدينار يساوي قد ايه أربع جرامات وربع من الذهب الخالص عيار 24 يعني اربع جرامات وربع عيار 24 جبع سيده قال له العبد ده اصلا ده انا لو بذل لي فيه خمسمائة جنيه ابيعه قالوش قيمة العبد ده عنه ده ارفني ومطلعيني تقول لي انت لو رددته إليه تاخد دينار أربع جرامات وربع ذهب شوي كم دلوقتي قل له سيأخذ منك حتى لو كانت قيمة العبد لا تسوي هذا طب من اللذان الحق له أعطاه له الشرع هذه مثلا فيها نص نص وهو ما رواه الأول قال الشارح أنا عارزك تشوف كده كيف صاغ الشارح الاستدلال على هذه المسألة قال دينارا او اثنى عشر درهما عن رد الآبق من المصري او خارجي يعني سواء ارددته من البلد او من خارج البلد ايا كان الوهد الذي بذلته او رددته من المك... اي مكان فانك تأخذ دينارا او اثنى عشر درهما قال روي عن عمر وعلي وابن مسعود الأول نحتاج بايه بقول ثلاثه من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه ثم قال لقول ابن ابي مليكه وعمر بن دينار ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق اذا جاء به من خارج الحرم وصاب اللفظ خارجا من الحرم دينارا ليه اخر الحديث عن اقوال الصحابة لضعف هذا الحديث الامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال لا ادري لم يصح فيه عندي شيء او حديث لم يصح فيه عندي حديث لكن هو في الرواية المعتمدة احتج الامام احمد لماذا باقوال هؤلاء الصحابة عمر وعلي ومسعود رضي الله عنه والحديث الضعيف قد يؤخذ به في أحوال منها مثل هذه الحاجة أن يكون هذا الحديث الضعيف معتضدا بقول صحابي أو فتية واحد من الخلفاء الراشدين أو فتية تابعي مثلا فمثل هذا يقوي حديث الضعيف يعني يقوي العمل به مش يقوي لفظه لكن يقوي معناه فيصح العمل به ولهذا يكثر احتجاج الفقهاء بمثل هذه الأحاديث وقد يخفى وجه تقويتها على غير المتمرس بكلام أهل العلم فيجي المستعجل المتسرع يقول لك والله يحب سأل فيها حديث ضعيف وهذا القول لا دليل عليه ويرد هذا القول نقول يا أخي اصبر إلا إما ما كنوش بيلعبه هم لا يقولون هذا إلا بناء على دليل عندهم يعرف دليله ثم بعد ذلك ناقشه فيه لكن لا تستعجل بمجرد لأول واهلك تقول والله الحديث ضعيف ومرسل والمرسل من قسم الضعيف ويا عجبا للحنابلة كيف يأخذ بهذا الحديث المرسل وعب ابن بيوت من الرمج على هذا الكلام يا اخي اصبر انظر الى حجة القول فهم احتجوا بقول ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول الواحد حجة عندنا فما بالك اذا كان ثلاثة من الصحابة قال ويرجع بنفقته أيضاً يعني ويرجع من رد العبد الآبق بنفقة العبد الآبق إذا كان قد أنفق عليه عشان ما يمشي يجيب له أكل ويجيب له شرب وكذا فيرجع بنفقته على صاحبه ولكن إذا نوى الرجوع أما إذا نوى التبرع إذا نوى التبر يعني بيأكله كذا من باب الإحسان فليس له أن يرجع بالنفقه على سيده وإنما يرجع إذا نوى بهذه النفقة الرجوع على سيدنا لكن لو بعد ما أنفق بدا له أن يرجع نقول له لا ما نيتك عند الإنفاق كنت ناوي أنك ترجع على صاحبه بما أنفقت ولا كنت ناوي الإحسان والتبرع العبرة بنيتك قبل الشروع في العمل بهذا نكون قد انتهينا من الجعالة الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعه